دنيا هي الدنيا ورب البيت تفنا ورب البيت تفنا هلبر جنا ني يا دنيا ورب البيت تفنا فمن بول, بول, بول الجنان مشمرينا فمن بول احبتنا شممنا المسك فيهم شممنا المسك ونور الوجه لم يبد حزينا ونور الوجه لم يبد حزينا كان الحور قد نادت وقالت كان الحور قد نادت وقالت كان الحور قد نادت وقالت الهم ما حبيبي من ألم أيا حبيبي ألم أيا